يرسل السماء عليكم مذرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله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 126. وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا 127. وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا مِمَّا خَطِيرًا آتيهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح الرّب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إِن أرهم يضلوا عبادك ولا يلدون إلا فاجرا كفرا ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمّن لا تزد الظالمين إلا تبارا